بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعل أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَرْنَى فَأَنْتَ لَهُ وَمَا عَلَيْكَ أَنَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَلْهُ تَلَهَ كَلَّا إِنَّ هَاتِكَ رَهْ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْسُومَاتٍ مُّطَهَّرَةٍ هار به ايدي استفره كرام من برره قتل من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم تَهُ فَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخي وصاحبته وابني ليكون لمريق منهن يوم اذا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبار هَقَ هَقَ تَرَ أُنَائِكَ هُمْ, <كفرة> <فجرة> <أولئك> هم <كفرة>